Amen. you وهو ا ل ل ل ي ا ع ي م ف ك و ا ء الله الحسنى あ ف َ إ ِ ذ َ ا جاءوا قال َ ك َ ذ ْ ت ُ م ب ِ آ ي َ ا ت ِ ي و َ ل َ م ْ تحيطوا ُِ بها ِ ذ علما ل ماذا َْ كنتم تعملون ََُْ طائفة منهم يستضعف طائفة موسوعه ن أبناءهم ه م يذبح ي ت ح ي س ك ا ن م ن ا ل م ل س د ي ن ونريد ل ل ع ن و م ا ل ذ ي ن ا س ت ض ع ف و ا ف ي الأرض موسوعه م ا ل و ا ر ي ن ونمكن ل ه ف ي ا ل أ ر ونري ض ف ل ع و ن و م ا ن ر ل ا س م ا م ن ه م ا ن و ا يحذرون ح و أ ن ا إ ل ى موسى أم ا ل أ ر ض ف إ ذ الحسنى جدت ع ي ه موسوعه ولا ولا النابلسي رجوا للعلوم ا الاسلاميه وقالت امراه فرعون قره عين ي لي ولك, ولك لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نستجد هدى وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد فتغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز موسى فقضى عليه قال المدينة يسعى قال يا موسى ق انما ل يا موسى إ لا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج ل ك من الناصحين فخرج منها خ ر ي ن What is the purpose of We are not alone. و ا ل ل على ه م ا ء الله الحسنى يدك ف ي ج ي ب ك ل ه ا ل د ي ت و ر محمد ر ا ت ن النابلسي انظر كيف كان عاتبه الظالمين وجعلناهم امنه يدعون إ ل ى النار ويوم ا ل ق ي ا م ة لا ينصرون واتبعناهم ف ي ا ب ن ا ا ل ق ي ا م ة هم من ا ل م و و ي ن ل قد ت ي ن الحسنى موسى ا ل ف ض ي ا ك ت و ر م َ م د ا ت ب ا ل ن ا ب ل Thank you. I'm فمتار خياة وما عند الله يخير وابقى افلا تقبلون افلا تقبلون فعميت عليهم ا ل أ ن ب ا ء يومئذ فهم لا يتساءلون إلى يوم القيامة من اله غير الله ي أ ت ي ك م بليل تسكنون فيه افلا تبصرون وبالرحمه you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 اقذفنا به وبداره ا ل أ ق ذ ف ما ويقولون ويك ان الله ي ر ف ت الرزق لمن يشاء من عباده ويخجل لولا أ ن من الله علينا لخسف بنا وإذا أن و اسماء ب ة ل ت ي ن من ب الله الحسنى الناس أن ي ت ر ولقد ا أن ي ق و و وهم يفتنون و ا آمنا لا ل فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا فانما نجاهد لنفسه إ ن ا ل ض ا لغني عن عالم والذين آ م ن و ا و ع ن و ا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم, لنكفرن عنهم سيئاتهم, لنكفرن عنهم سيئاتهم وان ا ل إ ن س ا ن بوالديه حسنى و إ ن جاء ذاك لتشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما إ ل ي م ر ج ع ك م ف ا ن ب ئ ك م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 ل ا ل ك ت ا ب ا ل ل ه وقال الذين كفروا, كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم, ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين خطايا من شيء إنهم شيء ك ب وليحملن أ ث ق ا ل ه م واثقالهم و ل ن س أ ل ن يوم ا ل ق ي ا م ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما, عاما فاخذهم أ طوفان وهم ظالمون ا موسوعه النابلسي للعلوم ك م إن كنتم الاسلاميه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 اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعينه ان ذلك على الله نشير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله منشئ ل ف ض ي ل الدكتور م ح ا ت ب ا ل ن ا ب ل س In the name of Jesus. انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون أ في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا اؤتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قَالَ فقال يا قوم اعبدوا الله و ر ج و ا ل ي و م ا ل آ خ ر ولا ت غ ت و ا في ا ل أ ر ض مفسدين فكذبوا ف أ غ ذ ت ه م الرجفه ف أ خ م ق و ا في دارهم جافي ا ل ب ي ن ا ا ت ف س ت ك ب ر الأرض و و ا في م ا ك الله ن سابقين و ا ف ك ا أخذنا بذنبه فمنهم الحسنى ع ي ه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 وان اول الجود لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دون ه من شيء وهو العجيب الحكيم وتلك الانسان أ م ل ل وعلى ا موسوعه ا إ ل ن ا ا ل س ا ل ل ا ل و م الاسلاميه و و ا ا ت أ ر ض ب ل ق إن في ذلك